اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يوم يجمع الله الرسل فيقول قالوا لا إِلَّا إِنَّكَ أَعْلَمُ الْغُيُوبِ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ إِذْ أَيَّتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وكهلا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 قال الثق الله ان كنتم مؤمنين قالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ما إذا ثمن السماي تكون لنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ورزقنا وأنت خير الرزقين قال الله إني منزلها عليكم